ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين اخراج ماجد عبد الجبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثنائية أخرى من ثنائيات القرآن الكريم نجدها في العديد من الآيات المباركة وهي الثنائية الأساس التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان المسلم والأمة الإسلامية وبدونها يكون الإنسان ميتا وتكون الأمة غثاء وقد عبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤمن الذي يفتقد إلى هذه الثنائية بأنه ميت الأحياء كما أنه لا قيمة للفرائض الأخرى من صلاة وصيام وحج وحتى جهاد في سبيل الله فيما إذا عطلت هذه الثنائية في حياة الفرد أو المجتمع وهذه من علامات آخر الزمان حتى ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون يتقرؤون ويتنسكون عدثاء سفهاء لا يجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر إذن عرفنا هذه الثنائية هي ثنائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرتها العديد من الآيات المباركة إذن هؤلاء لا يجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير يقبلون على الصلاة والصياء وما لا يكلمهم طبعا هنا يكلمهم يعني يجرحهم من الجرح ويؤذيهم وما لا يكلمهم في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها هذه الصلاة التي تبقى طبعا أول ما يسقط حينما يضعف إيمان الإنسان المؤمن الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر وآخر ما يسقط هي الصلاة ولهذا الحديث الإمام الباقر عليه السلام يقول ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون أضرت بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وحرائض أشرفها. ثم يقول الإمام الباقر عليه السلام إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هناك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك المنكر الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب هذا تكمل لحديث الإمام الباقر عليه السلام لندرك مدى خطر تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الفرد والأمة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباغهم ولا تخافوا في الله لو متلائم فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم هناك فجاهدوهم بأبدانكم الإمام الباقر عليه السلام يوصي المؤمنين أينما كانوا في تعاملهم مع أهل المنكر آه هناك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله يعني حتى يرجعوا عن منكرهم إلى أمر الله تعالى ويمضوا على طاعته أوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي عليه السلام أني معذب من قومك مئة ألف من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال شعيب عليه السلام يا ربي هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فأوحى الله عز وجل إليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي هذا الحديث قرأناه على طوله موجود في كتاب الكافي للكليني قدس سره في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرأناه لمدى أهميته في تفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تداعيات الأمر بالمعروف حينما يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الحديث الشريف ندرك مدى همية هذه الثنائية الرائعة والخطيرة والمهمة ثنائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الثنائية المعطله هذه الثنائية التي ماتت في قلوب الأفراد وفي قلوب المجتمع كما ندرك اسرار التركيز القرآني عليها القرآن الكريم يركز كثيرا على هذه الثنائية ثنائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقرأ في سورة آل عمران آيتين مباركتين الآية الرابعة بعد المئة والآية العاشرة بعد المئة بخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآية الرابعة بعد المئة تأمر المؤمنين بأن يكون منهم وتأمر الأمة الإسلامية بأن يكون منهم من يتصدى لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون انظر يعني الفلاح وأولئك هم المفلحون الفلاح يأتي من خلال تفعيل هذه الفريضة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يطرحون الإسلام طرحاً صحيحاً سليماً يعلمون الناس منابع الخير في الإسلام ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون انظر هذه الآية المباركة تطرح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرحا تشريعيا ولتكن هذه اللام كما تعلمون جميعا هي لام الأمر ولتكن منكم أمة منكم هنا من للتبعيض يعني طبعا ليس كل الناس يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لماذا؟ لأن الشرط الأول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العلم والمعرفة والبصيرة لأن الذي يتحرك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دون علم ومن دون بصيرة قد يخطئ الطريق قد يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا قد يفجر نفسه مثلا بزوار الحسين عليه السلام وهو يتصور وهو يحسب بأنه يقوم بردع للمنكرات لأن هؤلاء الزوار يعتبرهم من المشركين الذين يجب قتلهم ويجب تفجيرهم ولهذا ولتكن منكم, منكم يعني من بعضكم الأمة الواعية المصغرة التي تشخص المنكر تشخيصا صحيحا وتشخص المعروف تشخيصا صحيحا أما الذي لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر من الأفضل أن يجلس في بيته ولا يتحرك السائر على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا تزيده كثرة السير إلا بعده رائع حديث جميل يعني الإنسان حينما لا يملك البصيرة حينما يتحرك على غير هدى قد تكون سلبياته أكثر من إيجابياته ولتكن منكم أمة هذه الآية الرابعة بعد المئة الآية العاشرة بعد المئة في ذات السورة سورة العمران تطرح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرحا. تكوينيا سننيا وليس طرحا تشريعيا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرح في القرآن الكريم بأسلوبين أو بصيغتين أو بنحوين ان شئت عبر ما تشاء من هذه التعابير الصيغة الأولى أو النحو الأول الطرح التشريعي يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا طرح تشريعي أمر للأمة المصغرة في داخل الأمة الكبيرة الأمة الإسلامية هذه الأمة التي تمتلك الوعي والمعرفة والبصيرة عليها أن تتحد وأن تتفق وأن تشكل مجاميع واعية متكاتفة متآزرة من أجل آه أن آه تنهض بهذه المسؤولية الكبرى مسؤولية الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بينما الآية العاشرة بعد المئة تطرح الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر طرحا سننيا سننيا طرحا تكوينيا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله انظر هذا طرح سننيا يعني الله عز وجل يقول أن سر خيرية الأمة الإسلامية ليس لأنها عربية هذه ليس الأمة العربية طرح طرح اسلامي كنتم خير أمة أخرجت للناس ما هو سر؟ هذه الخيرية ما هو سر هذه الوسطية وهذا الشهود لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة سر هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف فالنهي على المنكر الأمة التي تفعل في داخلها هذه الفريضة الرائعة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله انظر الإيمان بالله جاء في المرتبة آه الثالثة آه ذكرت الآية في مواصفات الأمة الخيرة أو الأمة التي هي أفضل الأمم قالت تأمرون بالمعروف أولا وتنهون عن المنكر ثانيا وتؤمنون بالله ثالثا بعض المفسرين التفت إلى, هذه أو إلى هذا السياق في هذه الآية المباركة ومنهم المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه الإسلام يقود الحياة التفت إلى هذا السياق جاء الإيمان بالله في المرتبة الثالثة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تقل الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا قالت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله المرجع الشهيد محمد باقر الصدر يقول هذا كان الآية تريد أن تلفت نظرنا إلى حقيقة أن الإيمان من دون أمر بمعروف ونهي عن المنكر إيمان محنط أو على حد تعبيره عقيدة محنطة يعني عقيدة غير فاعلة عقيدة ميتة في القلوب والنفوس ليس لها أي دور في حركة التاريخ وفي حركة الإصلاح والمجتمع لأن الإنسان لا يمكن فقط أن يكون صالحا لابد أن يكون مصلحا الإنسان المصلح هو الذي سينجو في الدنيا وفي الآخرة وسنتحدث عن ثنائية الصلاح والإصلاح لا يكفي للإنسان أن يكون صالحا لابد أن يكون مصلحا وما كنا مهلك القرى وأهلها ماذا؟ وأهلها مصلحون وليس وأهلها صالحون الصلاح لوعده لا يكفي إذن نجد هذه الثنائية الرائعة في القرآن الكريم في العديد من آياته المباركة ومع الأسف مع الأسف أقولها ثالثة مع الأسف القرآن حينما يطرح المنافقين والمنافقات يقول هؤلاء على العكس من ذلك يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ومع الأسف قد يكون المنافقون والمنافقات يشتغلون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف أكثر من المؤمنين وهذا ما يحز بالنفس القرآن ماذا يقول في سورة التوبة هناك آيتان مباركتان الآية السابعة والستون المنافقون والمنافقات والآية الحادية والسبعون والمؤمنون والمؤمنات انظر إلى هاتين الآيتين المباركتين الآية السابعة والستون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الآية الحادية والسبعون من ذات السورة سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر انظر هنا يعني التقابل بين المؤمنين والمؤمنات من جهة والمنافقين والمنافقات من جهة أخرى هذه هي روح الصراع الحقيقية هناك أناس يعملون ليل نهار في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في مقابل هذا يجب أن يكون هناك أناس مؤمنون يعملون على العكس من ذلك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 الذين يستحقون في المجتمع رحمة الله عز وجل بدونهم لا يمكن أن تنزل الرحمة الإلهية الربانية على المجتمع والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة انظر هذا الواجب السياسي والواجب الاجتماعي اتحاد الولاء بين المؤمنين والمؤمنات في الساحة السياسية والاجتماعية من أجل إحياء هذه الفريضة والاطلاع بهذه المسؤولية الكبرى في قبال أولئك المنافقين والمنافقات الذين يعملون ليل نهار في سبيل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقلنا من دون أن يكون هذا الصراع ووجود المؤمنين والمؤمنات ليدفعوا المنافقين والمنافقات لا يمكن أن تقام أمة ولا يمكن أن يكون مجتمع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز انظر هذه السنة سنة الدفع والتدافع تتمثل بالمؤمنين والمؤمنات الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في قبال المنافقين والمنافقات الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف هذه الثنائية الرائعة بحاجة إلى أكثر من وقفة وإلى أكثر من برنامج لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من أسمى الفرائض كما قرأنا في رواية الإمام الصادق عن رسول الله ختامها مسك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له عجيب مؤمن لا دين له هل سمعت مؤمنا لا دين له؟ رسولنا الأكرم يحدثنا عن هذا المؤمن الذي لا دين له إن الله عز وجل يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل يا رسول الله وما المؤمن الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر إذن الثنائية واضحة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية